بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتنس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قال الإمام بن سعدي رحمه الله إنهض إلى العلم في جد بلا كسل نهض عبد إلى الخيرات يبتدر واصبر عليه صبر المجد له فليس يدركه من ليس يصطبر المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بشمال بريدة يقدم لكم هذه الدورة بعنوان آداب طالب العلم ومنهجية طالب العلم لفضيلة الشيخ أحمد الصدعون حفظ الله شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على افضل منه اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته واحشرنا في زمرته واوردنا حوضه وانلنا شفاعته يا ذا الجلال والاكرام معاشر المؤمنين في بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الفضلاء في المكتب التعاوني في شمال بريدة على حرصهم على إقامة هذا اللقاء الذي ينفع ويفيد طلبة العلم لا سيما المبتدئين منهم أحبتي في الله إن أنفس ما عمرت به الأوقات وشغلت به الساعات وتقرب به إلى رب الأرض والسماوات طلب العلم الشرعي فإن طلب العلم الشرعي حياة للقلوب وبالعلم الشرعي يسعد العبد في الدنيا ويفلح في الآخرة العلم الشرعي به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام العلم الشرعي طلبه عبادة ومذاكرته عبادة ونشره عبادة وتطبيقه عبادة والمسلم من يوم أن يخرج من بيته إلى أن يرجع وهو في عباده وفي هاتين الليلتين سنتحدث وإياكم ونقف مع بعض التوجيهات التي تهم طالب العلم والكلام عن العلم وطلاب العلم وأخبار العلماء وطلبة العلم وصبرهم وتضحيتهم وبعض الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم والمنهج السليم الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم حتى يحصل العلم بأقرب طريق وأيسر جهد الكلام على هذا يطول وقد ألف العلماء فيه مؤلفات ومؤلفاتهم في هذا مشهورة لكن في هاتين الليلتين سأقف وإياكم بإذن الله عز وجل مع ثلاثة أمور الأمر الأول بيان بعض الأوجه التي فضل الله عز وجل بها العلم وأهله والأمر الثاني بعض التوجيهات والوصايا التي ينبغي لطالب العلم أن يجعلها نصب عينيه لأنها سبب لفوزه وثلاحه وتحصيله العلم وطرح البركة بعلمه والأمر الثالث وهو الكلام على المنهجية في طلب العلم وأهميتها وأثرها في تحصيل العلم ثم بيان بعض المقترحات للمنهج في طلب العلم إخواني في الله العلم فضله عظيم ولذلك تكاثرت الادله في الكتاب والسنة في الحث عليه العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بثمي العلم أشرف مطلوب وطالبه لله اكرم من يمشي على قدمي العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه اهل السماوات والارضين من لمن؟ والسالكون طريق العلم يسلكهم الى الجنان طريقا بارئ النسيم. يا, يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وان من البشائر العظيمه التي تسر القلب ما نراه ولله الحمد في هذه الأيام من حرص شباب الإسلام على حضور حلق العلم واللقاء بالعلماء حتى امتلأت جملة من حلق العلم بطلبة العلم ورأينا التنافس الشديد في حفظ القرآن بل وفي ضبطه ورأينا التنافس الشديد في حفظ المتون بل والتفنن في حفظ المطولات بعد البعض بعد المختصرات ورأينا ولله الحمد والمنه. التنافس في حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم مختصرات ومقولات من صغار وكبار ورجال ونساء وكل هذا بشير خير أن يعيد الله عز وجل للأمة ماضي مجدها وبإذن الله عز وجل سنرى إن وفق الله عز وجل وثبت هاء هذه الكوكبه على طريق العلم سنرى أمثال البخاري ومسلم ومالك وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما ذلك على الله بعزيز فإن من أخرج الأوائل قادر على أن يخرج في هذا الزمن أمثال تلك النجوم العلم مغرس كل فخر فافتخر واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس اعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس إلا أخ العلم الذي يعنى به في حالتيه عاليا أو مكتسر فاجعل لنفسك منه حظاً وافراً واهدر له طيب الرقاب وعبس فلعل يوما إن خبرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس أما الأمر الأول فهو الكلام على فضائل العلم احبتي في الله إن الله عز وجل فعل لكل عبادة فضيلة وعلى كثره الفضائل التي في العباده يعظم قدرها ويعظم شرفها وينبغي للمسلمين ان يحرصوا على الظفر بها وان للعلم من الفضائل والاجر العظيم والثواب الكبير ولطلاب العلم المترددين على حلقه البادرين اوقاتهم في تحصيله من المناقب العظيمه والمراتب المنيفه في الدنيا والاخره ما لم يجتمع لعبادة من العبادات وقد ذكر العلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة مئة وثلاثة وخمسين وجهًا من أوجه تفضيل العلم فاسمع إلى شيء من هذه الفضائل فمن الفضائل العظيمة التي يحصلها المسلم يوم أن يسلك طريق العلم أن الله عز وجل يرفعه في الدنيا والاخره فالعلم يا معاشر المسلمين رفعة في العبد في الدنيا ورفعة له في الآخر كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفعهم الله عز وجل في الدنيا فكم رأيتم ورأينا من أناس وكم حفظ من التاريخ من أسماء رجال لم يعرفوا بالانساب ولا بالأحساب ولا بالمناصب ولا بالأموال ولا بالأشكال الجميلة رفعهم الله عز وجل فأصبحوا نجوما يهتدى بهم وخلد التعريف أسماءهم بعد أن ماتوا منذ مئات السنين وكلما جاء ذكرهم ترحم الناس عليهم رفعهم الله عز وجل بالعلم وكم هي الأسماء التي لا نقصيها. ولذلك قال أبو العالية قال ابن عباس هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد حتى يجلسه مجالس الملك روى الإمام مسلم عن نافع ابن الحارث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو روى الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى نافع ابن الحارث وكان قد استعمله على أهل مكة فراه فقال من استعملت على اهل الوادي؟ قال ابن أبزأ قال ومن ابن أبزأ؟ قال مولا من موالينه قال واستعملت عليهم مولا اهل مكه قريش اتستعمل عليهم مولا قال يا امير المؤمنين انه قارئ لكتاب الله يعني حافظ للقران وعالم بالفرائض قال اما ان قلت ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين قال أبو العالية وكان مولى من الموارد يعني عفوه رقيق كنت آتي إلى ابن عباس فإذا دخلت عليه وكانت مجالس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كأنها جامع. كل يأتيه أهل الحديث وأهل الفقه وأهل, وأهل القرآن وأهل القراءات وأهل الشعر وأهل الأنساب وأهل العربية فكانت العرب تأتي تتوافد إليه من كل مكان فإذا دخل أبو العاليه وعند ابن عباس وجوه قريش ناداه أجرسه إلى جنبه في المحل الرفيع فيتكلم بعد وجوه قريش فقال ابن عباس هاكذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويرفع العرب حتى يجلسه مجالس الملوك ورحم الله الإمام الشافعي حينما قال رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآم وليس يزال يرفعه إلاءا يعظم أمره القوم الكرام ويتبعونه في كل حين كراع الظن تتبعه السوام فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال من الحرام عطاء ابن أبي رباح كان عبدا نوبيا وكان رقيقا وكان فقيرا ومع ذلك كان علما من الاعلام اعتقص سيدته فطوف الدنيا حتى جمع علما عظيما وكان أعلم الناس في زمانه بالمناس فكان الخليفة أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك إذا كان الموسم أمر مناديا ينادي أن لا يفتي إلا عطاء ولا يفتى إلا بقول عطاء فجاء امير المؤمنين في زمن من الازمان ليحج ومعه ابناءه فاتى الى عطاء ليساله عن مناسك الحج وعطاء يصلي فلما صرف جلس امير المؤمنين الى جنبه وولدي الخليفه أمامه فبدا يساله عن المناسك حتى فرض فقال عطاء يا امير المؤمنين افرضت قال نعم فقام يصلي فلما صرف سليمان بن عبد الملك قال لأولاده يا بني لا كنيا عن طلب العلم فوالله ما أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود من الذي أذل أمير المؤمنين لعطاءه؟ الله جل وعلا لكن سببه العلم الشرعي ولذلك حري بنا أن نحرص على هذا الأمر يقول يحيى بن أكثم صاحب أمير المؤمنين هارون الرشيد كنت مرة عند هارون الرشيد فقال لي يا يحيى ما أنبل المراتب ما اعلاها ما أفضلها فقلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال أتعرف مرتبة أنبل وأفضل مما أنا فيه قلت والله لا أعلم أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليه في عهده فقال لكني أعلم قلت من قال رجل قال رجل في حلقة في مصر. يقول حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أمير المؤمنين أهد أنبل منك قال نعم ان الخلفاء والامراء يموتون والعلماء باق ذكرهم ابد الدهر فهذه شهاده من امير المؤمنين ولذلك يا معاشر الشباب من اراد الرفعه في الدنيا والاخره فعليه بالعلم من اراد عز الدنيا والاخره فعليه بالعلم العلم من فضله لمن خدمه ان يفعل الناس كلهم خدم، وواجب عليه صونه كما يصون في الناس عرشه ودمه. فمن حاور علم ثم أودعه في غير أهله فقبض له. ومن الفضائل التي يفصلها المسلم يوم أن يسلك طريق العلم أنه ينار الخيرية. فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعن معادن العرب تسالوني خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا وفي هذه الادله بيان ظاهر ان من اراد الله به خيرا فقهه في الدين وقد ثبت ايضا في الصحيحين من حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهو من أعظم أسباب الخيرية في هذه الدنيا يقول أبو عبد الرحمن السلمي، وهو أحد رواة هذا الحديث وكان قد جلس يقرئ القرآن أربعين سنة من زمن أمير المؤمنين عثمان إلى زمن الحجاج بن يوسف. يقول هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومن, ومن اوجه تفضيل العلم أن العلم أفضل من العبادة والعلماء العاملون أفضل عند الله عز وجل من العباد فالعبادة وإن كانت عظيمة ولها اجر عظيم لكن أفضل منها طلب العلم الشرعي وتطبيقه والعمل به وقد روى الإمام الترمدي وحسنه من حديث أبي أمامة الباهري رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلين احدهما عالم والاخر عابد فقال فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم الله اكبر فضل العالم على العابد ليس على عامه الناس على قوام الليل صوام النهار كفضلي على ادناكم وان اهل السماوات واهل الارض حتى النمل في جحورها ليصلون على معلم الناس الخير وروى الامام ابو داود من حديث كثير بن قيس عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضاء أجمحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع تأمل الكضاء لهذه أين تجدها؟ وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء ليصلون على معلم الناس الخير وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما. إنما ورث العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر فهنيئا لطلاب العلم بهذه الفضائل وهنيئا لأهل العلم بهذه المناقب هذا الفضل وهذا الفضل الناس من جهه التمثيل اكفاء ابوهم آدم والام خواء فاي يثل لهم من اصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الموت لا يستهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يفسه والجاهلون ياهل العلم اعداؤه فخذ بعلمه تعيش حيا به ابدا الناس موته واهل العلم احياؤه ومن الفضائل العظيمه والاوجه التي تدل على فضل العلم ان طلب العلم فيه من الانس والسعاده ما لا يخطر على بال احد الناس يبحثون عن السعاده لكن من اسباب السعاده طلب العلم الشرعي والله ما اظن ان في الدنيا أسعد ولا اطيب عيشا ممن جمع بين أمرين العلم والعباده فمن كان حريصا على العلم وحصل شيئا منه وكان له جانب من العبادة وقوة الصلة مع الله عز وجل فإنه في سعادة لا تشبه سعادات الدنيا ولذلك قال ابن القيم رحمه الله والله لو علم الخلق ما في طلب العلم من الانس واللذة والسعادة والبركة لتجالدوا عليه بالسلوف لكنه خف بجسر من التعب والمشقة ليصفف الله له من يشاء لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود مفكر والإقدام قتال فيا أخي حينما ترى طلبة العلم يسهرون أو يبقلون عوقاتهم أو يجلسون للحفر أو يتنقلون من خلقة إلى خلقة أو يجلسون أمام الشيوخ أو يذهبون من بلد إلى بلد فلا تظن أن تعبهم هذا شقاء لا وربي بل والله انهم في سعادة عظيمة حتى قال أحد أهل العلم سهري لتنقيه في العلوم ألد لي من وصل غامية وطول عنات وصرير أقلامي على اوراقها أحلى من البوكاء والعشاق وألد من نقر الفتاة لدفها نقر لإلق الرمل عن اوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أحلى من مدامة ساقي وأبيت سهران الدجاج وتبيته نوما وتبغي بعد ذات الأحاق يا أثوان الناس الآن أهل الحب والعشق يسهرون ويتعبون مع أنهم في شقاء إلا أنهم يتلبدون بهذا الشقاء لكن كم عشاق العلم بالآلاف بل بعشرات الآلاف كم سهر العلم لتحصيل العلم كم ذوقوا الدنيا شرقا وغربا للقاء عالم او لسماع حديث كم بذل اهل العلم من الاموال لتحصيل العلم كم بذلوا من أرواحهم وضحوا بملذاتهم لتحصيل العلم اتظن أنهم فقط طلب وشهوه بل انهم يجدون لذة لا تشدوها لذات الدنيا فجد في طلب العلم واحرص عليه وضح لأجله واعلم أن الله أكرم من أن نضيع عليك تعبك في الدنيا فضلاً عن الآخر ومن أوجه تفضيل العلم أن طلب العلم نوع من أنواع الجهاد فالجهاد من أفضل أنواع العبادات وطلب العلم نوع من أنواع الجهاد ولذلك روى الإمام الترمذي وحسنه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع في سبيل الله حتى يرجع ولذلك قال, قال أبو الدرداء رضي الله عنه من لم يرى الهدو والرواح في طلب العلم جهاد فقد نقص عقله ورأيه يقول ابن القيم رحمه الله الجهاد نوعان جهاد بالسيف والسنان وهذا المشارك فيه كثير وجهاد بالحجه والبيان وهذا افضل الجهادين فهو جهاد خواص اتباع الرسل ثم تكلم على هذا الامر ومن اوجه تطويل العلم ان مجالس العلم هي رياض الجنه هي رياض الجنة وفيها تتنزل السكينه وتغشاها الرحمه وتحفها الملائكه باجنحتها ويذكرها الله عز وجل فيمن عنده وقد روى الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله قال خلق هي خلق الذكر ليس هي مجالس الوعظ فقط بل كما قال عطاء هي مجالس الحلال والحرام كيف تصلي كيف تصوم كيف تحج كيف تبيع كيف تشتري كيف تنكح كيف تطلق هذه مجالس الذكر وان كانت مجالس الوعظ من مجالس الذكر فهنيئا لكم يا من تترددون على المساجد وتجلسون في حلق العلم والذكر وتتدارسون القران والسنه بهذه الفضائل اعطوني مجالس في الدنيا تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتخفوها الملائكة ويذكرها الله في من عنده غير مجالس العلم والذكر لا يوجد فهذه فضيلة خاصة من الله عز وجل بها ولذلك قال الأول العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صاحب قد يدرك المرء مالا ثم يحرمه عما قليل ويلقى الذل والحربة وجامع العلم مغبوء به أبدا، فلا الخادر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم، نعمة بخر تجمعه، لا سعد لنا به دربا ولا ذهبا. ومن عوز تفضيل العلم، أن أكثر ما يتنافس الناس عليه في الدنيا المال، فالكبار والصغار والرجال والنساء والملوك والامراء والوزراء وعامة الناس كلهم يبحثون عن العلم. كلهم يبحثون عن المال وفضل العلم على المال من اربعين وجه من ذلك ان العلم ميراث الانبياء والمال ميراث الكبراء ان العلم كلما انفقته زاد والمال اذا انفقته في ملذاتك نقص ان لذة العلم تستمر معك في الدنيا والاخره ولذة المال معك في الدنيا فقط الا اذا انفقته في وجه الله عز وجل ان العلم يحرسك والمال انت الذي تحرسه الى غير ذلك من الفضائل ولذلك قال الاوبيري جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضيه ما عدلته وبينهما بنص الوحي دوم ستعرفه اذا طاها قراته لئن ركب العلم جلس الغني على الحشائة لأنت على الكواكب قد جلست ومهما وإن وإن افتض أبكار الغواني فكم ذكر من الفكم افتضرت إلى غير ذلك من الأمور ومن فضائل العلم وأوجه تفضيله على غيره أن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل العلم بالنظرة وبهاء وجوه كما روى الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ولذلك تجد على أهل العلم لا سينا أهل الحديث والقرآن تجد على وجوههم النور والنور ليس هو البياض. فكم من أبيض البشرة لكن على وجهه الظلم والعياذ بالله وكم من أسمر البشرة ترى أنوار الإيمان تلوح على وجهه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله رأى وهذا إما أن يكون خبرا أو حدي أو دعاء فإن كان خبرا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فخبره صدق. وإن كان دعاء فدعاءه صلى الله عليه وسلم مقبول اهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوه سيد الخلق فوجوههم زهر منضبه لالاؤها كتالق البرق فازوا بهذه الدعوه الشريفه وغير ذلك من الفضائل ومما يحمل الشاب ويحقه على طلب العلم الشرعي لا سيما في زماننا مع هذه الفضائل العظيمه مما يحمل الشباب على الحرص على طلب العلم وبذل الوقت فيه حرصهم على الحفاظ على الشريعة وأن يكونوا ممن يحفظ الله عز وجل به الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصفيحي قال يرفع العلم ويكشر جهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا فان طالب العلم اذا علم ان تقصير الناس في طلب العلم سبب لرفعه كان ذلك حافزا له على السعي على طلب العلم ليكون ممن يحفظ الله بهم الشريعه والعلم ممكن ان يرفع ورفعه ليس برفع معنوي ولكن بتثبيط طلبه العلم واشغالهم عن العلم ثم يقبض العلماء فإذا ذهب اهل العلم بحث الناس عمن من يسألونه في أمور الدين فلا يجدون وقد ثبت في الصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما حتى إذا لم يبق عالم سأل أن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكتوا بغير علم فظلوا وأظلوا وأذكر قبل سنوات قصيرة في أنحاء العالم الاسلامي في سنه واحدة توفي قرابة 45 عالم كل واحد عالم في بيت هؤلاء من يصد ثغرتهم؟ من يصد مسدهم؟ اذا لم ينبر الشباب للفلس على العلم وعكس الرتب عند العلماء وبذل الغالي والنفيس واحتساب الاوقات ليكونوا خير خلف لخير سلف والا فنخشى ان نرفع العلم لكن ولله الحمد والمنه نشاهد هذه الكواكب المباركه من شباب الاسلام الذين بداوا يتنافسون على العلم ولعل ان شاء الله اذكر لكم شيئا من النماذج في ذلك إخواني إذا علمنا هذه الفضائل وما لم أذكره من فضائل العلم أكثر ومناقب طلاب العلم التي أعدها الله لهم في الدنيا والآخرة أكثر من هذا لكن الوقت قصير فننتقل إلى الأمر الثاني وهو ليعلم طالب العلم أن طلب العلم ليس بالأمر السهل ولذلك قال يحيى بن كثير لا ينال العلم براحه الجسم فلا بد من جد واجتهاد وهذه بعض التوجيهات والوصايا التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها لان لها اثر في اذن الله عز وجل في تثبيته وطرح البركه في علمه ووضع القبول له وهذه بعض الاداه التي يحسن بمن وضع قدمه من الرجال والنساء في طريق العلم أن يعتني بها وآداب الطلب اعتنى العلماء بها قديما وحديثا لأن طالب العلم لا ينبغي أن يكون همه مصروف فقط لحفظ مثل أو قراءة كتاب أو حضور درس فإن هذا عظيم لكن العلم ينبغي ان يكون متكاملا علم وادب وتربيه ولذلك حرص العلماء على التذكير بآداب الطلب وان من اراد العلم بغير ادب العلم فانه سيجني على العلم ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى عليه نحن الى قليل من الادب اقصد منا الى كثير من العلم ويقول الحسن البصري رحمه الله كان الرجل يرحل في ادب نفسه السنه والسنتين وقد اعتنى العلماء بالاداب فحثوا طالب العلم على آداب يراعيها في نفسه وآداب يراعيها مع شيخه وآداب يراعيها في درسه وآداب يراعيها مع زملائه وآداب رائعها في المدارس التي يدرس فيها والمساكن التي يسكن فيها وألف في ذلك مؤلفات منها التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي وأخلاق العلماء للأجرد وأخلاق حملة القرآن للأجرد وكذلك حلية طالب العلم الشيخ بكر رزي و غيرها من الكتب التي تراجع لأن فيها نفاس. لكن يحب أن يشير إشارات يا طالب العلم احرص على أدب الطلب كما تحرص على المعلومات التي تحفظها وتقررها وطرق اكتساب آداب الطلب كثيرة لكن من أهمها ثلاث ثلاث أمور تكتسب به الأدب تكتسب بها أخلاق العلم مع اخذك للعلم والمعلومات اولها الاكتساب من اداء الشيخ وطريقته ومنهجه وتعامله فالعلماء والمشايخ مدارس وينبغي لطالب العلم اذا جاء الى الشيخ ليطلب العلم عليه الا يكون همه مصروف فقط الى المعلومات التي يلقيها بل اجعل, الش... بل اجعل العالم مدرسه تستفيد من علمه ومن توجيهاته ومن عبادته ومن طريقة تعامله مع الطلاب ومن طريقة عرضه ومن طريقة تعامله مع الأفطاء فإن العلماء ليسوا واحدا فإن وفقت لعالمه جمع بين العلم والعبادة والأخلاق العالية فارنقه ببصر. واحرص على ان تتعدب بآدابه وتتخلق بأخلاقه فان التربيه بالقدوه من اعظم واضغى انواع التربيه يقول الامام مالك رحمه الله كانت امي تعمم وهو صغير تضع عليه العمامه وتقول له اذهب الى ربيعه ربيع بن عبد الرحمن شيخ الامام مالك رحمه الله تتعلم اوبر الوصيه العظيمة فتعلم من سمته وأدبه قبل علمه تعلم من السمت والأدب قبل العلم ويقول أحمد بن ابي زهير رحمه الله وكان من تلاميذ الامام أحمد يقول كان يحضر حلقه الإمام أحمد زهاء خمسة آلاف خمسمائة يكتبون الحديث والبقية يتعلمون السمت والأدب فينظر لك يا طالب العلم أن ترمق خلق العلم فإن لفظت لعالمه فلا يكن همك للمعلومات التي يلقيها فقط احرص عليه دونها احفظها حذنها لكن تربى من أخلاقه ومنهجه وان الناظر في تاريخ العلماء وطلبة العلم يرى أثر العلماء الاعلام على كله يأثن احيانا يجلس الإنسان مع شخص ساعة وائدة ثم يؤثر في حياته يؤثر في أخلاقه فكيف بمن يجلس مع عالم سنة أو سنتين أو عشر سنوات أو عشرين سنة ولذلك انظر أثر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في الصحابة وانظر أثر الصحابة في التابعين وانظر أثر العلماء الاعلام الأعلام بكلاميبهم فينبغي لنا أن نحرص على هذا الأمر ومن طرق اكتساب آداب الطلب وأخلاق الطلب الاستفاده من حلقات الطلب فاحيانا يوثق طالب العلم ويرى في حلقه العلم نماذج رائعه وهذا موجود لله الحمد والمنه طلبة العلم ليس كلهم واحده لكن احيانا ترى في حلقه العلم بعض النماذج التي فتح الله عليها علم وأدب وسمت وعبادة وأخلاق وجد وهمة فمثل هؤلاء أصحابهم واحرص أن يكون هؤلاء اصحابك واقتد بهم أنت بالناس تقاس بل بالذي اخترت قرينا وكما قال عليه الصلاة والسلام المر على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف وقد رأينا ولله الحمد لله في التاريخ وفي زماننا أثراً لا بالعلم على لا بالعلم أحياناً أثر الطالب على الطالب أكثر من أثر بعض الشيوخ على طلبة العلم فاذهبت عن هؤلاء فان وجدتهم فتمسك بهم وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يردد أبيات ويقول فيها اذل الرجال إذا أردت وتوسما وتوسمن أمورهم وتفقده فإذا غفرت بالإديانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشدري فإذا يزل ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل جودك فاربط ومن الأشياء التي يكتسب الإنسان بها الآداب أيضا الأخذ بوصايا العلماء سواء المكتوبه او المنطقه الوصيه الثانيه التي اذكر بها الاخوه ان يحرص طالب العلم من يوم ان يضع قدمه في طلب العلم على ان يخلص لله عز وجل النيه فالعلم عباده لا يمكن ان تنال فضائله ولا تحصل مناقبه ولا يمكن ان يطرح البركه في علمك ويوضع لك القبول في الارض إلا اذا كنت مخلصا لله عز وجل اما ان كان همك البحث عن متع الدنيا او منافسه الاقران او التزين في المجالس او التكثر بعلمك او ان يشار إليك بالبنان ويقال فلان طالب علم فلان حافظ للقران فلان حافظ للصحيحين فان هذا نقص اغبى بك ان تكون هكذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامه ثلاثة وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه فيئتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول فما عملت فيها فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن واقراته فيقول الله جل وعلا كذلك لأن الله عز وجل ما تفعل عليه خافية ما في الصدور فيقول كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيئ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ثم أمر به على وجهه حتى غلقي في النار دياذي الله يا طالب العلم على الإخلاص و... وعنيتك واعلم أن الشيطان سيحرس على صرفها فإن قدر انك وقعت في الرياء فلا تترك العلم لكن جاهد نفسك وافتقر بين يديك امتسر بين يدي الله وصله الإخلاص فإنك بإذن الله ستوقف فإذا أخلصت فأبشئ وتوفق للثبات وسييسر الله عز وجل لك العلم محمد الله وسيكره الله جل وعلا لك القبول القبول لعلمك القبول لدروسك القبول لكآليفك فالقبول ليس فقط بكثره العلم المحفوظ وإنما بإخلاص وصدق مع الله عز وجل لما الف الإمام مالك رحمه الله الموطأ أنف الناس موطأات فقيل للإمام مالك يا ابا عبد الله ما يصنع هذا الموطا مع هذه الموطأات فقال ما كان لله اتصر ما كان لله فبقي موقع الامام مالك وذهب غيره هل تعرفون في الدنيا موقع غير موقع الامام مالك من انظر الى الامام النووي رحمه الله لما الف كتابه رياض الصالحين كم كتب الحديث التي الفت لكن رياض الصالحين موجود في كل مسجد وفي كل بيت ومن اسباب وضع القبول له إخلاصه نحسبه كذلك والله حسيت فاحرص على هذا الامر ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم أن يحرص على ملازمة التقوى ظاهراً وباطنا فيا طالب العلم اعلم أن خشيتك لله وملازمتك للتقوى وخوفك من الله في السر والعلم من أعظم أسباب تحصيل العلم فالعلم ليس بالحب فقط ولا بالقراءة فقط هذه اسباب لكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد يقول ابن القيم رحمه الله العلم علمان علم وهبي وعلم كسبي العلم الكسبي تكسبه بالحفظ والقراءه والاطلاع وحضور الدروس لكن النوع الثاني وهو العلم الوهبي وهو النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب الحق ولا يمكن ان يؤتي العلم الكسبية ثمرته حتى يعطى الانسان علما وهبيا من الله عز وجل ولذلك كم نعرف من اقوام انتفع الناس بعلومهم ليسوا اكثر الموجودين حفظه ولا اكثر أقرانهم قراءه بل من اقرانهم من هم احد منهم ذهنا واكثر منهم فهما واكثر منهم حافظا لكن نور من الله عز وجل يقذفه في قلب العبد ومن اعظم اسباب اكتساب هذا النور ان تلازم تقوى الله عز وجل في السر والعلى ولذلك اذا اردت ان يكون قلبك صالحا للعلم فنظفه مما يسقط الله عز وجل واعمره بما يحبه الله الا ان في الجسد مره اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الكسد كله ولذلك الذي لا يراقب الله ويقع في المعاصي ولا يستحي من الله عز وجل بل حتى ولو كان مراقبا لله لكنه يتهاون ببعض المعاصي يتشوش قلبه فيجد صعوبه في الحفظ يجد صعوبه في الفهم كلما عصى الله معصيه مد من العلم بمقداره واذا كان العبد مراقبا لله ملازما للتقوى ظاهرا وباطنا فتح الله عز وجل عليه ابواب الغلو والوصيه الرابعه التي ينبغي لطالب العلم ان تكون نصب عينيه ان يعلم طالب العلم ان طلب العلم يحتاج الى صبر وتحمل فالعلم غاية رفيعة لا تنال بكسن لا بد من جد واجتهاد ولذلك أجمع العلماء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم وأن من طلب الراحه لا بد أن يترك شيئا من الراحه ومن لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة وأخبار العلماء في صبرهم وجدهم واجتهادهم كثيره جدا الامام احمد رحمه الله راه رجل بعد ان كبر واصبح علما من اعلام الاسلام راى الامام احمد معه محبره ويمشي الى حلقة من خلق العلم فقال يا ابا عبد الله وانت انت تطلب العلم قال مع المحبره الى المقبره فالعلماء رحمه الله لم ينالوا العلم حتى ضخوا فضحيات وأخبار هذا طويلة خذ من ذلك <تصفيق> قصة أبو علي البغدادي القالي رحمه المفهر. يقول في الميضة أبو نصر يقول أتيت إلى أبي علي القالي في جامع الزهراء بقرقب وقت إلا إه النوادر يقول فأتيت إلي يوم من الايام وكان في طريقي مضى فابتلت ثيابي فلما دخلت المجلس اذا في المجلس وجوه اهل قرطبه بعض الامراء وبعض الوزراء وبعض الاشراف وبعض العلماء يقول فاستحييت الثياب والعمامه مرطبة بالمياه فنظرني نظر الي ابو علي فقال لي تعال حتى اتيت الى جنبه وقال ما اصابك من البلل يذهب بثياب تغيرها لكن أصابني وأنا في طريق الطلب ما أبقى في جسدي لدوبا فادخل معي قبل فقالوا حدثنا يا شيخ قال كنت آتي إلى شيخ ابن مجاهد فأردت أن أبكر لأخضر درسه في يوم من الأيام فذكرت يعني قبل عدم الفتح فأتيت إلى الطريق وإذا الطريق مغلق فنظرت ينة ويسراء الطريق مغلق فقلت أبكر هذا التبكير وأسبق إلى الشيخ فنظرت فإذا سرد يعني مثل المنفذ الصغير فدخلت من عنده فضاق علي فمشيت من عنده فبدأت ازحف لم أستطع الرجوع حتى بدأت أتقدم وازحف حتى خرجت فخرجت وإذا ثيابي قد تنزقت والدماء قد سالت من جسدي من الشوت والأحجاب فأتيت إلى حلقة العلم وعنها أكبر ثم أنشد أبياتا وقال فيها دبرت للمجد يعني ما أتيت دبيت, دبيت. قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكاب المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمر أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر أكلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب أن يلجأ الإمام أبو عبد الله بن مند علم من أعلام الإسلام لم ينل العلم إلا بصبر وتضحف لكن من صبره رحل في طلب العلم وعمره عشرين سنة وطوف الدنيا شرقا وغربا ليس للتنزه ولا للتمتع لكن للقاء العلماء وكتابة الحديث حتى لقي أكثر من 1700 عالم وكتب عنه ورجع إلى بلده وعمره 65 سنة يعني رحلته أطول رحلة في تاريخ الإسلام 45 سنة وأخبارهم في هذا طويلة فينبغي لك يا أخي أن تحرص على التحمل والصبر إذا كان وقت الدرس الفجر أو المغرب أو في وقت تحتاج إلى راحة وتخشى أن يفوتك الدرس فينبغي لك أن تضحي بقدر الكبد تكتسب المعاني ومن طلب العلا نام الليالي يبد أن يسهر الليالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب العلا. إخواني الوصية الخامسة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها أن يحرص طالب العلم على التأدب مع العلماء والمشايخ العالم ينبغي لك أن تتواضع له وأن تتأدب معه حتى ولو كنت أرفع منه منصبا أو أكبر منه سنة أو أعلى منه شهادة العالم رفعة ليس بالماء ولكن بما يحمل من علم ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما نطلب العلم يعني على بعض الموجودين من الصحابة فقال لي أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتركت فبدأت أطلب العلم فكنت احيانا أأتي إلى الرجل يبلغني أن عنده حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأجده قاولا يعني نائم في القيلولة فما أطرق الباب عليه لكن أتوسد رجائي تسفي علي السوافي فإذا خرج رؤاني متوسدا عتبه الباب فيقول لي ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقضتني ألا أخبرتني آتيك أنا فأقول له لا أنت أحق أن نأتي إليه هكذا تأدبهم رحمهم الله واخبارهم أيضا في هذا كثيره فينبغي لطالب العلم أن يتحمل ويصبر. فإن رعى من شيخه عفرة أو جفرة فينبغ له أن يتصدر فالشيخ قد يقص عليه قد يجرب لكن يؤدبك وكما قال الشيخ عبد القادر رحمه الله يصبروا على الخشب فوالله ما ربانا إلا الخشب تصبر على مر الجفا من المعلمين، فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة فجرأ بل الجهل لحياته ومن فاته التعليم في زمن الصبا فكبر عليه أربعا لوفاته ومن الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يحتني بها أن يعتني طالب العلم باستغلال أوقاته استغلال الأوقات فسلاحك وقتك فاحرص على عمارة الوقت بالحفظ والقراءة وحضور الدروس والمذاكرة والمراجع قبل طاقتك استغل أوقات الشباب قبل الكبر فإن أوقات الشباب فيها صفاء. وفيها فراغ وعندك قدرات لا تجدها عند الكبار ولذلك الإنسان الذي يحفظ في الصغر كما قال الحسن رحمه الله الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر ما تنسى استغل أوقات الإجازات قدر طاقتك ليكن لها ليكن للعلم منها نصيب فكم رأينا ولله الحمد منا من حفظ جزءا كبيرا من القرآن في الإجازة من قرأ جزءا كبيرا من الكتب في الاجازات من حرص على حضور الدورات التي يعقدها العلماء في الاجازات بعض الناس لا ينسى الله اوقات العمل استغل هذا الوقت العلماء رحمهم الله كانوا يستغلون الاوقات غايقه الاستغلال حتى اوقات الشدائد كانوا يستغلونها فانظر الى شيء من اخبارهم في استغلال الاوقات اوقات الشدائد. ولك ان تتصور أو استغلالهم أوقات الأخرى شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله كان في مرض أصابه في رأسه فكان الكتاب عند رأسه كلما شعر بإفاقة وقوة أخذ الكتاب وقرر نهمه، يجدها الإنسان ما يصبح الإيمان السوقسي رحمه الله صاحب المبسوط وشى به الوشاة عند الأمير فحبسه الأمير في جب يعني في بئر في حفرة تحت الأرض فكانوا يدنون عليه الطعام وهو في الجب فكان طلبة العلم يأتون عليه. ما عنده كتب فكان يشرح لهم في الفقه الحنفي فألف كتابه المبسوط في ثلاثين جزءا إملاعا وهو الجهد، وانظر إلى الإمام أبي الوفاء بن الحسين رحمه يقول: إني لا أضيع ساعة مساعة من عمري إذا كلا بصري عن القراءة وكل لساني عن المناظر، وكلت يدي عن الكتابة استلقيت، فبدأت أفكر في شيء من العلم. فما اقوم الا وقد عن لي ما اكتبه فالف كتابا اطول وأطول واكبر كتاب في تاريخ الاسلام كتاب الفنون في سبعمائة مجلد فقد الان موجود منه مجلدين وهذا منه وهذا الكتاب ما جاء من كانوا اصحاب تضحيه رحمه الله تعالى عليهم واخبارهم ايضا في هذا كطور والوصية السابعة التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم أن يحرص قدر طاقته على ادمان الدعاء والانكسار بين يدي الله عز وجل يا طالب العلم لا تركن إلى حفظ فقط لا تركن إلى ذكائك فقط فإن هذه هباك من الله عز وجل لكن احرص على سؤال الله ان يرزقك العلم وان يفتح عليك وان ييسر لك الاسباب فان تيسير العلم من الله عز وجل ولذلك كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كثيرا ما يدعو ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل خاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فاذا استغلق عليك حفظ كتاب او ضبط كتاب او فهم كتاب او رايت ان الامور قد انغلقت عليك ولم يتيسر لك من تقرأ عليه سر بين يدي الله عز وجل وسل الله التيسير سل الله أن ينظر العلم فإنك ستجد باذن الله عز وجل أثر هذا الامر يا أسلام الدعاء له أثر في تحصيل العلم وفي تثبيت العلم وفي تسهيل العلم وفي إزالة الأواء التي تطرأ عليك في طريق العلم وهذا الأمر رأيناه عيانا بيانا ومن الأشياء التي ينبغي طالب العلم أن يعتني بها أن يحذر من اثاث النفوس فان هناك آفات تقطع طالب العلم عن العلم واحيانا تخفف في سير الحسد للاقران فقد ترى من اقرانك من يفوقك فلا تحسده هذه منا من الله عز وجل افرح ان يكون في المسلمين من يعطيه الله العلم العجب الكذب الرياء الصمعة التفاخر على الاقران التكتب بالعلم كل هذه أشياء ينبغي لك أن تحذر منها ومن الأشياء التي تعينك على العلم وينبغي لك أن تحرص عليها الاطلاع على أخبار العلماء وطلبة العلم ولعلي أختم هذا اللقاء بهذا الأمر لأن الكلام على المنهجية وطريقتها سنفرد له بإذن الله عز وجل درسا كاملا في يوم غد ان شاء الله يا اهم لكن الاطلاع على أخبار العلماء وقصص طلبه العلم هذا يغني الهم وكما قال الامام ابو حنيفه الحكايات عن الصالحين أحب الي من كثير من الفقه لانها آداب القول وبها نتأدب فاحيانا تسمع قصه رجل كيف حفظ القران او كيف تعلم العلم او كيف صبر فتعلي جمله وقصص العلماء وطلبه العلم في القديم والحديث كثير. لكن ساقف معكم مع بعض الاخبار والقصص للعلماء في صبرهم وجدهم وبذلهم وحرصهم لعل لعلها ان تكون حافزه باذن الله عز وجل من ذلك ان الامام مالك رحمه الله وهو معروف بالعلم وبذله كانت الرحلة إليه من أقطار الأرض وكان الآباء يبعثون أبنائهم ليطلبوا العلم على الإمامة فقدر أن رجلا كان محبا للعلم إلا أنه كان فقيرا فأراد أن يبعث ولده للإمامة فلم يجد مالا إلا بيته الذي كان يسكنه فباع بيته ثم أخذ هذا المال. وقال يا بني اذهب الى الامام مالك فتعلم منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب هذا الشهر وكان صغيرا عمره أربعة عشر عاما ولم يعلم طريقه الامام مالك كان الامام مالك منيبا فلما اتى وإلى الامام مالك يمشي فقال يا شيخ حدثني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاراد الامام مالك ان يؤدبه فقال لمن معه اضربه حتى يعرف يتادب باداب الطلب فضربه اربعه عشر صوتا فبكى الشاه فقال الامام مالك ما لك تبكي اتطلب العلم وتبكي قال يا ابا عبد الله ان ابي نقض بيته وباعها وارسلني بالمال لاطلب العلم عليه ثم انت تجلدني فتأكر الإمام مالك وقال كم صوتا ضربناك قال أربعة عشر صوتا قال ساحدثك بكل صوت حديثا قال رضيت فلما انتهى من الأحاديث قال زد في الضرب وزد في الحديث انظر صبرهم وحيدهم وكذلك أيضا الإمام محمد بن يحيى الذهري وصبره والإمام البخاري وصبره والإمام أحمد وصبر وأخبار في هذا فضل في زمان ثم رأينا من الشباب الذين بذلوا للعلم وضحوا العجل أذكر في أحد المرات من نماذج العجيبة حقيقة التي مرت علي جاء إلي مرة شاب عمره قرابة ستة عشر عاما قد حفظ القرآن وأخطنه وأراد أن يبدأ بحفظ الصحيحين ف. وكان من خارج جبريل فبدأ بحجب الصمت وجلس فيها مدة وجيزة، جلس فيها قرابة ستة أسابيع وهذا من النماذج ستة أسابيع حفظ الصحيح ثم حفظ عددا من المثلون العلميين وحفظ جملة من المطولات منها زاد المستقبل وألغية بالمال. في مدة وجيزة وكان في تلك الفترة لم يدخل الجامعة الى الآن وأعرف من الظروف التي علّة من الظروف الاسريه وفقره وقلة ذات يده ما لو مرت على بعض الشباب لكانت عائقا له أن يحقظ مكناً من المجلد. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله إنما تفاوت الناس بالهمم لا بس ترى الرجل النخيل فتزدريه وفي اثوابه اسد هصور ويعجبك الطريق فتبتليه ويقلب ظنك الرجل الطريق لعلنا نقف ما شاء الله على ما ذكرنا واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما سمعنا حجه لنا لا علينا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه جواب كريم ثم ننظر فيما بقي من الوقت الى الاسئله اسال الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح لا Allah استطيع الجمع بين الطب وطلب العلم الشرعي وهل المتخصص في اي علم اخر غير العلوم الشرعيه الذي يرجو ان ينفع المسلمين هل لهم الاجر كعالم الشريعه هذان سؤالها اما السؤال الاول فاقول يمكن ان يجمع الانسان بين الطب وبين العلم الشرعي وفي التاريخ نماذج وفي زماننا المعاصر نماذج الامام النازلي رحمه الله كان عدم من اعلام الحديث والفقه فاصابه مرض فلم يجد من يداويه الا طبيبا يهودي فداواه يهودي فلما شفي قال له الطبيب اليهودي كنت استطيع ان اعدمك المسلمين يعني اتسبب بموتك ولا احد يعلم لولا ان هذا يخالف مهنتك فلما سمع هذا الكلمة كانت حافظاً له أن يطلب الطب فتألم الطب فكان يفتي بالعلم الشرعي وكان مرجعا للاطباء وفي وقتنا هذا كم نعرف من طلاب العلم من جمع بين الطب وبين العلم منهم اطباء يحفظون القرآن وأناس يحفظون مع القرآن الجمع بين الصحيحين ويحفظون المتنون العلمية ويحفظون حلق العلم والفقه هذا ليس في الشرق أو الغرب عندنا في بريك والنماذج على هذا كثير لكن الإنسان يتوازن بين هذا وهذا وأنت يا من تشتغل بالطب إن اختصدت الأجر لك أجر فلا تطالب بما يطالب به المتفرق لكن هي خطوط من الله قد يفتح الله عليك ما لا يفتحه على غيرك وأما السؤال الثاني المتخصص بغير العلوم الشرعيه هل يدخل في هذه الاوجه التي لها الفضل العظيم الذي ذكره العلماء أن الفضائل التي جاءت في العلم إنما هي لعلم الشريعه التفسير الحديث الفقه العقيدة وما يتعلق بهذا العلم أما بالنسبة للطب والهندسة وغيرها فهذه مهنة هذه مهنة لكن الانسان يؤجر على قدر نيته فإنه ان يكتسب بها رزقا يعول به من تحت يده أجر وإن نوى أن يسد بابا من أبواب حاجة المسلمين أجر على قدر نيته وهذا يقول كيف نبدا طلب العلم أي بعد الاستقامه هل نبدا بالقران أو بكتب العلم قصا وجزاكم الله خيرا هذا ان شاء الله سنبينه في درس غد فلا نطيل في الكلام يعني. هذا يقول في هذا الزمن انتشرت ظاهره التعصب البياضي فأرض منكم تبيين حكم ذلك والتعصب لها التعصب مضمون حتى ولو كان للعلماء الشرعيين حتى ولو كان تعصبا للإمام احمد او الإمام مال او غيره وهم علماء الشريعه فكيف اذا كان التعصب لامور اقل ما يقال فيها انها مباح بدا الشاعر ان هذا مغنم وهذه من البلايا التي يبتلى بها بعض اصحاب النفوس الفارغه فينبغي للنسال ان يعرف قدره قد هيؤوك لامر لو فطنت له فرض بنفسك ان ترها مع الهندي وهذا يقول ما هو العلاج الفعال لغض البصر قل من أعظم ما يعين الإنسان على غض البصر وإشكال أن زماننا زمان فتن فتن شهوات في شبهات والإنسان ينبغي له أن يراقب الله عز وجل في كل حين لكن مما يعين العبد على مراقبة البصر أمور اذكرها باختصار أوله ان يستحضر مراقبه الله جل وعلا له وسمعه وبصره فاذا اردت ان تطلق بصرك فاستحضر ان نظر الله اليك اسبق من نظرك الى هذا المنظور فاستعي من الله ان يكون الله اهون الناظرين اليك ثانيا ان تعلم ان اللذه المزعومه في اطلاق البصر على الاشياء المحرمه يعقبها حسراء حسرات وندامات لو قارنتها بهذه اللذة المزعومة لما سوتها. ثالثاً أن توقن أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من غضب صره عن محاسن وأه أو رفه الله حلاوة يجدها في صدقه. رابعاً أن تعلم أن لذات المعاصي لذات وقتيه هذا عدو جد. وان لذات الطاعه ومنها غض البصر لذات قلبيه تستمر معك في كل وقت ولتعلم انك ان تركت اطلاق البصر لله اعقبك الله عز وجل من الخير والفضل والاجر العاجل والاجل ما يوازي هذه الاشياء ايضا ان تعلم ان لإطلاق البصر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 طلب العلم اصلا انت تبدا بطلب العلم ثم التوفيق من الله عز وجل اطلب العلم لنفسك اولا حتى تزيل الجهل عن نفسك واطلب العلم لتحفظ وقتك واطلب العلم لتؤجر واطلب العلم لتاخذ الله على بصيره فان كنت كذلك فعلشك فان الله سيطرح لك القبول عروه بن الزبير رحمه الله. قال مرة لأبنائه: يا بني، إن أزهد الناس بعالم أهله. اطلب العلم، فإني فانكم اليوم صغار قوم، وغدا ستكونون كبار. كنت وأنا صغير لا ينظر إلي، فلما كبرت احتاج الناس إلى علم. فأنت اليوم تقول هذا الأمر، لكن كم من العلماء من كانوا في أوائل, في أوائل الطلب ما كان الإنسان يستطيع أن يجمع كلمة معك ما يعرف يلقي كلمات ولا يلقي دروس ولا يعرف يتكلم أمام الناس لكن دارة الله في علمه حتى أصلح عالما من الاعلام وهذا يقول هل المحاضرات تعتبر من طلب العلم وهل الدروس التي تقام في غير المسجد تنزل عليها السفينه اما المخابرات فانها من طلب العلم لكن المخابرات على قسمين كما سياتي ان شاء الله في يوم غد القسم الاول محاضرات نعضيه محاضرات تتكلم عن الادب عن الوعظ والقسم الثاني محاضرات علميه تتكلم عن العلم والفقه والعقيده وغير ذلك فالمخابرات العلميه هذه محاضرات علميه لا فيها والمخابرات الوعظيه لا بد لطالب العلم منها وكلها علم يستفيد الانسان منه لكن لا ينبغي لطالب العلم ان يغرق في الوقت على حساب العلم الشرع اما بالنسبه لحلق العلم التي ليست في المساجد فهل تتنزل عليها السكينه ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه الحديث فهذا دليل على ان الحلقه اذا كانت في المساجد لها هذا الفضل لكن روى الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الحديث وفي هذا دليل على ان حلق العلم ولو كانت خارج المساجد كان تكون في المكتبات او في البيوت او في البقاله أو في غيره يرجى باذن الله ان ينال اصحابها هذا الفضل ان لله ملائكه سياره ثغلاء يبتغون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم بعضا أنهلوا الحديث كما في الصحيح ولم يقيد هل هي في مسجد او في غيره لكن حلق العلم في المساجد أبغت وهذا يقول أرجو أن تذكر بعض المؤلفات التي ذكرت شيئا من أخبار العلماء وطلب العلم من المؤلفات في هذا المؤلف لكن منها كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد طلب العلم وهو من أنفس ما أُلفت في بيان تضحيه العلماء وصبرهم على الشدائد وسهرهم سفرهم وما لاقوه من المشاق وتحصيل العلم للشيخ عبد الفتاح ابو عبدالله وكتاب قيمه الزمن عند العلماء للمؤلف عيد وكتاب المشوق للقراءه وطلب العلم وكتاب جامع بيان العلم وفضله لمن عبد البر وكتاب حفظ الله الصنة وغيرها من الكتب في هذا يقول أنا اشتري الكتب ولا ادنى همه ولا رغبه في القراءة ولا حضور الدروس حيث لا يوجد نية صادقة امتلعت البيت في الكتب ولا همه ولا عزم أسأل الله جل وعلا أن يرزقك الهمة والعزيمة شراء الكتب بحد ذاته خير فهو من العلم الذي يبقى باذن الله عز وجل فلو اشتريت كتابا ثم مت فارقصته واستفاد منه طلبك العلم فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه وذكر منها او علم منتفع به فلا تندم على هذا الامر ويستفيد منها اولادك ومن بعدك وباذن الله يفتح الله عز وجل عليك لاحقا اذا كنت كذلك فاحرص على شراء الكتب التي تحبب القراءه اليه الكتب ليست نوعا واحدا انواع منها كتب يحسن بالمبتدئ ان يتحايل على نفسه بها فيشتريها لانها محببه للنفس فابدأ بها حتى تحبب القراءه إليك وهذا يقول انا يا شيخ عندي عائق نفسي مع محبه شراء الكتب مع محبة لشراء الكتب ولا اقر حتى ضعفت عن قراءه القران بتشاغلي بشؤون الاولاد ولا يوجد الى اخره هذا كان من نفس السؤال السابق لكن هذا ساغير ان شاء الله في يوم غد ما الوسائل التي تحبب لك القراءة سنتكلم على منهجيه القراءه ان شاء الله وما الكتب التي يبدا بها الانسان وكيف تكون قراءتك مثمره وشيء شيء مما يعينك ان شاء الله على ان تقرا الكتب وهذا يقول اعمل في محل تجاري والدوام اثني عشر فلا أستطيع حضور الدروس فما رأى في طلب العلم عن طريق السماع وقراءة الكتب طلب العلم وسائل الكثير منها حضور الدروس ومنها السماع والأجرطة ومنها قراءة الكتب فإذا لم تستطيع حضور الدروس فانفه لله وسائل طلب العلم الأن كثيرا ممكن أن تسمع الأجرطة وعند في محلّة وعند في طريق الكريم غير ذلك. أذكر يعني انظر زحمه الاعمال ليست مر بي عمله من الساعه الثامنه الى الساعه الخامسه وعنده اسره وبعيد عن رياض العلم يبعد عن بريضه قرابه سبعمائه كيلو لكن اعطاه الله همه يفوق كثير من طلبه العلم الذين هم قريبون من المشاكل حذر القرآن وحذر الجمع بين الصحيحين وحذف كثيراً من المتون مع بعد منطقته كل أربعة أشهر ثلاثة أشهر يأتي ويختبى بهذه الأشياء فالدول ليس عائلة إذا وفق الله عز وجل وأعالك على استغلال وقت فانك باذن الله ستخصي شيئا جديا وهذا يقول أنا طالب حقه ولن اتم حفظ القران فهل انتظر حتى ان حفظ القران ام اجمع بينهما مع العلم اني سوف اقصر في احد الطرفين اما القران او قل سابينه ان شاء الله في يوم غد لان هذا داخل في المنهجيه ان شاء الله يقول انا سوف ادخل كليه الشريعه ماذا هل فتح ام الحديث ام التفسير لا تدخل إلا ما تجد نفسك تميل إليه، فإن وجدت نفسك تميل للعلم الشرعي فمن وجه نظري أرى أن دخولك للشريعة أولى وأحسن لأنها أوسع الأقسام فيها الحديث وفيها الفقه وفيها العقيد وفيها أصول الفقه وفيها القواعد الفقهية وفيها النحو وفيها علم اللغة، فهي جانب لهذه الأشياء كلها أختم بهذا الصلاة حتى لا أطيل يقول هل أجل طالب العلم كأجل معلم العلم وهل يدفل في الحديث حتى النمل حتى النمل في جحورها تصلي على معلم الناس الخير على حديث صريحة أن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وفي الحديث الآخر حتى النمل في جحورها يصلون على من يصلون على معلم الناس فالعالم له فضل لكن طالب العلم من فضله ان الملائكه تضع اجنحتها له رضا بما يصنع ان السكينه تتنزل عليه ان الرحمه تغشاه ان الله جل وعلا يكفره في من عنده اسال الله جل قدرته وتعالى وتعال تعال كعظمته ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم اجعل ما سمعناه خدجة لنا لا هم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من أوليائك المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك عليه. الله أكبر الله أكبر سبحان الله إلى الله سبحان وحمده